أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لآبِدُ مُخلصَ له دينِ فَعَبُدُوا مَا شَئْتُمْ مِنْ دونِهِ قُل إِنَّ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْنِيْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَ الْخُصَرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِ ظُلَّمٌ مِنْ أَنْ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 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تَقُولَ تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 وسيق الذين كفروا الى جهنم زمراء حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم